بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد <تصفيق> قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وأمرا وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه فيجازي كل منهم على قدر استحقاقه إذا هذه الآية العظيمة تجعل الإنسان يتمسك بالله تعالى ويعتصم به فأنت ما تريده من أمر الدنيا والآخرة فهو بيد الله تعالى وهذا من عظيم السياق فقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد الاعتصام بالكتاب والسنة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتقون كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم وانفع الناس للناس تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل ولو آمن اهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم من اهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته إذا أيها الاخوه ربنا جل جلاله قد ذكر هذه الأمة وأنها خير الأمم ثم ذكر السبب في هذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فعلى الانسان أن يحقق هذه الصفه لتكتمل فيه الخيريه ثم قال تعالى لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ومهما كان منهم من عداوه فلن يضروكم ايها المؤمنون في دينكم ولا في انفسكم الا اذى بالسنتهم من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك وإن قاتلوكم يسروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم أبدا إذن ربنا جل جلاله تكفل بنصر المؤمنين وما على العباد إلا أن يعتصموا بالله وأن يأخذوا بأوامر الله تعالى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 من أهل الكتاب أمة قائمة يصلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون ليس أهل الكتاب تساوين في حالهم بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله قائمة بأمر الله ونهيه يقرؤون آيات الله في ساعة الليل وهم يصلون لله كانت هذه الفئة قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم بحمد الله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ايمانا جازما ويأمرون بالمعروف والخير وينهون عن المنكر والشر ويبادرون إلى افعال الخير ويغتنمون مواسم الطاعات أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلوا نياتهم وأعمالهم وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه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 وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ينبغي أن لا ينقطع الإنسان عن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودلالته إلى الخير وتحذيره من الشر وتوجيه الناس وتعليم الناس آيات الله وتبليغ رسالات الله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 اللهم ارحمنا بالقران <تصفيق> اللهم اهدنا واهد بنا وارحمنا وارحم بنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعل وقتنا في طاعتك اللهم قنا السيئات اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته اللهم ارحمنا في الدنيا وارحمنا في الاخره واجعلنا ممن يوصل رحمتك الى عباده يا ارحم الراحمين